بسم الله الرحمن الرحيم تبت يداء بي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيطلال رن ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من masad